إنه كان عبدا شكورا فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا ابْعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ سَجُّوا خِلَالَ الدِّيَارِ بِكَانَ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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تكبيرا